ربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنتم قبله لمن الغافلين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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف وأطرحوه أرضي يخل لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائلون منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إنكم فاعلين.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 إِلَّا تُنَبَّأَ أَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ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 سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل أدل وفأدل أدل وهو قال يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا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 إنك إذا كن عوم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتم فَقَدْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَأْمُرُهُ لَيُسْجَنَ وَلَا يَكُونَ مِنَ الْصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ اسْجِنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ مَا يَدْعُونِي إلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَقُومُ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سُبُلِه إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد ويأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه واثوا الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله, فاسأله ما باته سوات اللات قطعنا اهديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ وت يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه الآن حصحص الحق أنا رأيته عن نفسه الآن حصل الحظ أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن إلَّا أخنَه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَائِتَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِفُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ أَبْهِي حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أفلا تأقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي ما نشاء ولا يرد بأسناء عن القوم المجرمين